121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا 124. وإذا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 125. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 126. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 129. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم اللَّهُ الله أنا 117. قِيلَ قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 118. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ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 تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أن يأتي أحدكم الموت 111. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 112. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون